السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحيكم بتحية الإسلام أيها الأحبة الكرام جميعا وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا على طاعته في هذا الوقت المبارك وفي هذه الغرفة المباركة ان يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مكرانته إنه ولي ذلك والكاذر عليك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 من صار على نمجهما كان كالنهار اذا جلاها ومن اعراض عنهما كان كالليل اذا يغشاه فصلوات ربي سلام عليه اهلا بكم ايها الأحبة الكرام على مائده القران وفي طاعه الرحمن سبحانه وتعالى ومع هذه المده المباركه التي هي أو جعلت لها هذا العنوان فتح رب البريات في شرح منظومة السخاوي في المتشابهات نسق الله تبارك وتعالى أن يثبت القرآن في قلبي وفي قلوبكم استيريوماكس يا شيخنا أبو الحسين أنا مش عارف استيريوماكس من إيه لا أعنى. الصوت واضح يا جماعه يصلكم الصوت ولا لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه أنا كنت شغال حلو انتو اللي قلت الصوت ومش الصوت مدقتين على بركه الله ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أمن محمدا عبده ورسوله صمعنا بعض بداية يعني يا إخوة إن شاء الله لو أي أحد يعني أحد الأرواد الغرفة أو المستمعين من الناس الطيبين إلا معا وبعت رسالة رقم اثنين مثلا من الصوت في وشة او صوت في مشاكل او اي حاجة زي كده انا عايز على طول اللي عنده الصوت واضح يبعت رسالة يقف جامد برقم واحد يرد عليه او عشان اما تشغلونيش بس بيكون برقم واحد واثنين والكلام ده وانا ابعد عن الموضوع خالص وانكن يكون الصوت كويس يكون الاخ اللي اشتاكل من الصوت يكون هو اللي عنده مشكل وده يحصل كثير من خلال تدريسنا في الغرف يعني عرفنا عثنا الموضوع ذا ان احيانا بيكون الصوت مش من عند الشيخ اللعيب مش معاني بيكون الصوت طبعا ايه زي اه طبعا ابو عمر المبوض معنا هو اوه بيأكد على الكلام فلو اي حد من الاخوة اللي معاني ادى رقم اثنان من الصوت مشاكل فانا عايز يعني انتو تردوا على بعض ان الصوت يكونوا احد منكم يرد عليه قولوا لا الصوت كويس عشان بالله عليكم ما تشغلوني عن في اثناء التدريس بارك الله فيك إلا بقى لو اجتمعت جميعا على أمر مواحد وكل الدركة يبقى أنا خلاص كده في الحالة دي لا مفر يبقى العيب من عندي لا عليكم ما فيش أي مشاكل خالص ربنا بري فيكم يا رب ويحفظكم فنبدأ بفضل الله تبارك وتعالى بعد أن قدمنا لهذه المنظومة المباركة هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب اللي وصلته الإمام شيخ القراء بالشام عليه رحمة الله على مدين أبو الحسن علي ابن محمد السخاوي عليه رحمة الله <تصفيق> وبعد أن انتهى حج مقدمة المنظومة فقال رحمه الله والله حسبي وعليه اعتمد به أعوذ لاجئا وأعتضد والله حسبي جملة اسمية فهو يقول لم يبق إلا المقصود بعد أن انتهى من هذه المقدمة لهذه المنظومة المباركة فيقول رحمه الله فإن الله تعالى كاف تعال في جميع الأمور وعليه يتوكل وعليه يتمد وإليه يلجأ ويقصم سبحانه وتعالى وزي ما ذكرنا أن النظم عليه الرحمة الله رتب هذه المنظومة على حروف رجاء باب الألف باب الباء باب التاء باب الفاء وهكذا فأنبدأ على غرقة الله عزوجل مع باء الالف باء الالف وطبعاً أكثر من يستفيد من هذه المنظومة الحفاظ لكتاب الله عزوجل بإذن الله تبارك وتعالى حفاظ لكتاب الله مثل تحفظ القرآن وردنا يوم الصنم ويوم حفظ القرآن والعمل به هم أكثر من يستفيد من هذه المنظومة بإذن الله تبارك وتعالى. <تصفيق> قال رحمه الله. وقرأ فأنزلنا بأي البكرة على الذين ظلموا محضرة وسنزيد دوار زائدة وحذفنا في الأعراف الفائدة لكن فأرسلنا عليهم جاء فيه سورة الأعراف يقينا فاعرفي وآخر الآية يفسقونا في هاية الأعراف يظلمونا ريت الإدارة بقى لو ترفع لنا المنظومه على اللوحه إن شاء الله <تصفيق> قال النظم رحمه الله في هذه الأبيات اشرح لحضراتكم يوضح من خلال هذه الآيات آيات, آيات متشابهة في كتاب الله تبارك وتعالى وردت في سوره معينة ورد نظيرها في آيات أخرى وامكنه الجمع بينها فقوله فأنزلنا في الآية هذه قوله تبارك وتعالى من سوره البقره فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بسوره البقره الايه 950 يقابل برضو الايه م... مش الله المستعان تبارك وتعالى من سورة البقرة فأنزلنا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون في الآية التسعة والخمسية يقابله آية شبهة لها في قوله تبارك وتعالى فأرسلنا في هذه الآية الأخرى التي من سورة العراف آية 162 العراف قال تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون من سورة العراف وهذا في قوله و اقرأ فانزلنا بآية البكرة على الذين ظلموا محذرة وسنزيد بواب زائدة وحذفها في الأعراف الفائدة معا بارك الله فيكم <تصفيق> انا والله انبسط من الناس اللي بكون شغالة معانا و تذكر الآيات في أثناء الشرح فهذه الآية فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقوه يقابله فأرسلنا في قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى من العراف فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وقوله على الذين ظلموا في موضع البقرة يقابله عليهم في آية الأعراف وختمت آية البقرة بقوله تبارك وتعالى يفسقوا أنها آية الأعراف ختمت بقوله عز وجل يظلمون هذا هو تفسير هذه الأبيات إلى قرات وآخر الآيات يتسكون فيها وفي الأعراف يظلمون ولعل أربش لكم أهمل النظم أو لم يذكره في هذه الأبيات حيث لم يتعرض رحمه الله, رحمه الله لقوله تبارك وتعالى فبدل الذين ظالموا قولا بآية البقرة هل زاد بقوله منهم عن آية الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم قولا وفي قوله تعالى نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين أي من البكر هذه الآية بالذات لكن حذفت نغفر لكم خطاياكم سنزيد, المحسن سنزيد المحسنين سنزيد المحسنين وقد في البيت محبره من التحذير وفي نسخ اخرى مخبره بالخاء المعجمه اي من الخبر وزاد فيها بيت, إيه؟ بيت اخر ثم قال رحمه الله وقد انتقل الى موضوع اخر فيه ايضا التشابه وجاء ابليس اذا واستكبر فيها وفي صاد أبا ما ذكرى وجاء إبليس أبا واستكبر فيها وفي صاد أبا ما ذكرى معنى البيت والبيت واضح ومفتوم إن شاء الله وهذا مما أشكل فيه بالحزف فأتى تبارك وتعالى أبا في قوليه فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكثيرين من بكرة الآية 34 وحزفت من موضع سورة صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين يبقى عندنا في موضعين يا جماعة في فشاف في البقرة وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إيه أبى واستكبر وكان من الكافرين سورة صاد نفس الآية برضو إلا إبليس إيه ها؟ من نذكر الآية التي ذكرتها من حدش مع إلا إبليس استكبر ما بقى حذفت أبا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وكان من الكافرين وهذا معنى البيت جاء إبليس أبا واستكبر فيها وفي صاد ابانا ذكر يبقى أنت لما تيجي تقرا سورة البقرة وتقرأ هذا الموضع أنت خلاص عرفت زيه في سورة صاد ولكن إيه حذفت كلمة إيه كلمة أبا ولكن النظم رحمه الله لم يتعرض لموضع سورة طه حيث جاءت فسجدوا إلا إبليس أبا فسجدوا إلا إبليس إيه؟ أبا حيث حذفت واستدبر وكان من كافرين وكذلك موضع الحجر إلا إبليس أبا أن يكون مع السجد وكذلك لم يتعرض لموضع الكهف عند سجأت إلا كان من الجن فتسب عن الرنب فعلت في ذلك المفارقه عن موضعي الذكر وصف الالتباس انتهينا من هذا البيت بيت واحد وثلاثين يا ريت مش عارف ما ذكر فيهم تاني بيت واحد وثلاثين قال الناظم رحمه الله ومع... يا ريت لو تنزلوا النسخ اللي أنا أدتها الإدارة اللي نزلت على المنتج يكون أفضل من النسخة بيت 31 ومع وما أنزل قل إلينا وآل عمرانا بها علينا أرعى من الناس الحفظة هما اللي تهمين الكلام أكثر إن شاء الله خير إن شاء الله خير تابعا بركزوا بس بالله عليكم ومع وما أنزل قل إلينا وآل عمران بها علينا شرح البت وميما أشكل بالإبدال قوله تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من البكر إلى نهاية الآية فقد شابهنا مع هذه الآية في مرضع آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا قل آمنا بالله وما انزل علينا يبقى وما وما انزل كل الينا لقيت البقره قل آمنا بالله وما انزل الينا وقال عمران دول علينا فقال عمران قل آمنا بالله وما انزل علينا ولكن الناظر امن لمشاكله قول معقول في البقره قول آمنا بالله وما انزل الينا أما في أهل عمران قل وليس قل البيت رقم 32 معايا بارك لاتكم الحمد لله البيت رقم 32 33 قال رحمه الله وجاء ويفتنة فيها أكبر وهي بما يحرف البي يؤخره وقبله أشد أعني الأولى لا تسترد فإنه قدم جلا الشرح المعنى أن قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع صورة البقرة مؤخر في الترتيب عن قوله تعالى والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه من البقرة فشكل لفظه اكبر مع لفظ ايه مع لفظ اشد هذا هو شرح ايه شرح هذين البيتين من تالي البتين وجاء والفتنات فيها اكبر وهو بهالحرف الذي يؤخره وقبله اشد اعمل الاولى لا تسترب فانه قد انجلى خلاص ايه لا يشكل عليك ذلك فقد انجلى فقد ورح وإيه وظهر بارك الله فيكم ثم قال رحمه الله يبين الله لكم آياته في أربع لا ريب في إثباته أول هسى من البقره البقرة وآل وعمرانا بحرف مصفرة وثالث النوري وحرف النائدة دون كهام تحسة وثائدة الله أكبر يبقى يبين الله لكم آياته في اربع Greek бес لا غير بث اثبات يبين الله لكم آياته. جاءت کے مرة في القرآن جاءت أربع مرات أربع مرات في القرآن يبين الله لكم آياته طيب من يذكروننا من يذكرون الله أربع مرات بقى في القرآن من يشغل ذات الج открыتهم معنا تحفظ القرآن علينا يبين الله لكم آياته صعب الله المستعان يعني ايه رقم 4 يا ابو الشيخ الحسين انا مش عارف يعني رقم أربعة. والشيخ برضه رقم أربعة. أنا مش عارف يعني رقم اه أربعة. أربعة... البيت يعني يقول الله لكم أربعة في اربع لرايده اثبات نعم, نعم اربع مر... مر... يعني في حاجة ولا وعندكم رقم واحد يعني الصوت تمام شغال مية مية اثنين الصوت في عطل انا فكرت اربعة حاجة ثانية بارك الله فيكم نعم نعم احسنت ايو انت يا شيخ ردوان السبب انت اللي اختلتني خير شاء الله انت تقصد يبين الله لكم اياتيه يأتي في اربع لغايدة في اثبات يعني اربع مرات في القرآن الكريم نعم احسنت خلاص محدش يقول لنا الاربع مرات نقول إحنا إن شاء الله يودح النظم رحمه الله أن قوله تعالى يبين الله لكم آياته ورد في القرآن في أربع مواضع في أربع مواضع أو أربعة في مواضع وهي الموجع الثاني من البكرة شب أدى أول موضع معنا الموجع الثاني من البكرة في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون بل موضع الأول الموضع الثاني في آل عمران أولها الثاني لازي في البكر وآل عمران بحرف مسفرة. طب فموضع آل عمران فيه الموضع آل عمران كذلك يبين الله لكم آياته لعنكم تهتدون آية 103 من آل عمران وفي موضع في النور أيضا وهو الموضع الثالث كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم اية تسعة وخمسين من سورة ايه من سورة من سورة ايه النور سورة النور اما الموضع الرابع فهو من النائده في قوله تبارك وتعالى كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون لبقى هم دولة الاربع ايه الاربع مواضع في القرآن الكريم الاربع مواد وتشابهت المواضع الاربع من جاب العلم ايضا تشابهت المواضع الاربع في كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم واختلفت في فاصلة الاية واحترز, واحترز بقوله الثاني الذي تبكر عن الموضع الاول منه وهو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون وكذلك عن ثالثها فاحترقت فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. واحترف كذلك بقوله ثالث world عن أول وثانية وهما هو تعالى، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وكذلك طايم عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وعن ربيعها وهو قاله تعالى تسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلوا الانفة ننتقل للبيت 37 حيث قال وجاء ذكر الأرض من قبل السماء في خمسة حققها من فاهما من بعد لا يخفى عليه مرة وبعد لا يعذب عنه ذره وبعد ممن خلق استبينا وبعد ما انتم بمعجزينا في يونس وآل عمرانا وفيه طانا وإبراهيم قبل فكش فيه والعنكبوت جاء فينا الخامس به بهم جالك للقارئ الحنابس <تصفيق> نعم الى رقم الى بيت رقم واحد واربعين انا اتمنى انه كنت تكونوا متابعين معانا وسيبين لي مش ش... لي شغال مع نفس. برك الله فيكم من بيت سبعة وطباتين لبيت واحد واربعين هذا يبين لنا ايضا التشابه احسن الله او اليكم احسنتم اتى ذكر الارض قبل السماء مفردا او جمعا في القرآن في خمسة مواضع خمس موابع في القرآن الكريم الارض جاءت كب... قبل السماء احيانا يأتيك احد ويختبرك ويقول لك الارض جاءت قبل السماء في كم موابع في القرآن الكريم خمسة يقول لك ما هم الإجابة تكون كالتالي الاول قولوا تعالى للقله <تصفيق> عمران ال عمران آل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الايه من سوره الموضع الثاني يقول تعالى ومن يعذب على ربه كمن ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا ولا من ذلك ولا في كتاب مبين واحد 61 أن الثالث صار قوله تعالى من سورة إبراهيم وما يخفى عليه وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبا لي على الكبر إسماعيل وإسحى ده موضع سورة إبراهيم الموضع الرابع ومن سورة طهى قوله تبارك وتعالى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلاء سورة طهى الآية الرابعة واما الموضع الخامس فهو قوله تعالى وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فقد ذكر النازم رحمه الله المواضع ثم اسماء السر ولكن يؤخذ على النازم رحمه الله عدم الترتيب يؤخذ عليه عدم الترتيب فعلم الاول والثالث من قوله لا يخفى عليه والثاني من قوله وبعد لا يعذبه ويؤخذ على المصنفين ايضا فكان الافضل ان يقول وبعد لا يعذبه وعلم الرابع من قوله وبعد ممن خلق والخامس من قوله وبعد ما انتم بمعجزينه ولياخذ على الناظم في قوله يونس وعلى عمران وصيفار وابراهيم فإن الأول من هذه لا يقابل الأول من المواضيع لان الأول في ال عمران والموضع الآخر وما يخفى على الله الذي بإبراهيم مندرج في قوله لا يخفى عليه مر وعدم التزام ترتيب السور تبعا للمواضيع التي ذكرها لضروره الوزن ويجوز في قوله وبعد المواضع الثلاثة الخفض فيها كلها عطفة أو كلها عطفا على قوله تبارك على قوله أي النازل من بعد وجوه سطحية على الظرفية ولليذكر الناظم كورونة عالا يوما ولليذكر الناظم كورونة تعالى يوما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات بسورة إبراهيم وهو من وقع في الأرض قبل السماوات أيضا أن عن قول الناظم الحنادس يعني بمنجلت للقارئ الحناديس ما معنى الحنادس ما معنى هذه الكلمة من منكم يعلم يا إخوان فيكم أحد يعلم معنى هذه الكلمة الحنادس الحنادس أو الظلمات والمراد وضحت الغوامد وضحت الغوامد بذلك على القارئ الغوامد يعني ما يغمض عليك في إيه في التلاوه. بارك الله فيكم ننتقل البيت اثنين واردعين حيث قال ويقتلون الانبياء الثاني بآل عمرانا من القرآن أراد النظر قوله تبارك وتعالى ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون العمرانس حيث جاء الأنبياء جمع تكسير مع رفظ يقتلون ويشاكله قوله تعالى وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباء وبغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ولا ويقتلون, ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك لما عصوا وكانوا يعتذوا من سورة البقرة آية 61 إذن ويقتلون الأنبياء الثاني بآل عمران من القرآن نعم الموضع الثاني من سورة إيه من سورة ألا عمران واحتوث بثاني عن اوله حيث جاء بجمع المذكر الثاني ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالكست من الناس فبشرهم بعذاب أليم تبشرهم بعذاب أليم وجاء لفظ الأنبياء مع القتل في غير ما ذكر في قوله تبارك وتعالى فلما تكتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وكذلك في قوله من الأل عمران سنكتب مقال وقتلهم الأنبياء بغير حق وكذلك في قوله وقفلهم بآوات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقاولين كلبون غلف من سورة النساء إذن هذا هو شرح البيت ويقترون الأنبياء الثاني بآل عمرانة من القرآن الوحيدة التي جاءت إذن مع تكثير ويقترون الأنبياء الثاني ثم قال وقرأ أفيع وأفيع زائدة من بعد الأولى في النساء والمائدة وَمِثْلُهُ فِي النُّورِ وَالْقِتَالِ وَخَامِصٌ فَوْقَ الطَّلَا قِتَالِ بيت 43 وبيت 44 المعنى أتى قوله تبارك وتعالى أفيع الله وأفيع الرسول في خمسة مواضع في خمسة مواضع في القرآن الكريم الموضع الأول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الموضوع الثاني من البدايه الموضع الأول الاول عندنا فين فين يا جماعه الموضوع الاول صوره ايه الموضوع الأول النساء الموضوع الاول النساء ابو عمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في خمسه مواضع اذكر النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الموضع الثالث سوره المائده وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإنت وليكم فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين من سوره المائده الموضع الثالث من سوره النور كل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملت وان تطيعوه تهتدوا الموضه الرابعه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وسوره القتال يا, يا سوره محمد قال ومثله في النور والقتال وخامس فوق التراق تالي ايه ده اللي فوق التراق تالي ديت الصورة اللي قبل التراق صورة ايه يا جماعة في ترتيب المصحف الصورة اللي قبل صورة التلاق صورة ايه صورة محمد لا ايه يا بعمر مين فجزء قد سمع جزء صورة المجادلة مين التحريم قبل خلاط لا في الترتيب من من أمة البكرة يا شيخ ربق صورة التغاب التغرب جاء الخامس وأطيع الله وأطيع الرسول وليتم فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين نعم يعني انت وليتم على الاستجابة لما أمر الله تبارك وتعالى به ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فإنما على رسولنا البلاغ المبين ما على الرسول إلا البلاغ الرسول يبلغ فقط واما الاستجابة الذي يجازي علينا الله تبارك وتعالى اذا استجابت واحسنت واقبلت الى ربك عز وجل الذي يكافئك انما هو الله تبارك وتعالى وان اعرضنا عن طاعة الله واعرضنا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون العقاب الشديد من الله عز وجل البيت 45 قال وأول عمرانا بها قد ساقطا في موضعيها لا تكن مفرطا معنى البيت أشار النظم رحمه الله أن قوله تبارك وتعالى وأطيعه لم تكن في قوله تعالى قل أطيع الله ورسول فإنت يلأ فإن الله يحب الكافرين الآن سورة أي سورة أل عمران قل أطيع الله ورسول من قوله وكذلك في قوله وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون بعدا وسارعوا الى مغفرة ربكم ولم ينبه النظم الى قوله تعالى أطيع الله ورسوله حيث حذف أو فزف وأطيعوا وأضاف رفض الرسول الضمير وذلك في قوله تعالى اتقوا الله وأصلح ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله من سورة وكذلك في قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون من سوره الامثال اي 20 وكذلك في الايه 43 من نفس الصوره الله ورسوله وقوله تبارك وتعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الله ورسول من سورة المجادل او المجادل الاصح وحذف أو حذف أطيع الله من قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع رسول لعلكم ترحمون. انتهى شرح هذا البيت يبقى وآي عمران ذيما قرصات وطاف في موضعها لا تكن مفرطة. أنه قول الأبيض تاني لفيها إيه؟ الإشكال وقرأ أطيع وأطيع زائدة من بعد الأولى في النسى والمائدة ومثله في النور وقامس فوق فوقت لايكتال يعني سورة قبل سورة التراك ليس سورة التغرب وقال عمران بها قد ساقطا في موضعها لا تكون مفرطا نعم يبقى عرفنا بلوقتي في قوله تبارك وتعالى وأطيع الله وأطيع وأطيع لم تكن في كولي تعايق الأطيع الله والرسول فأنت ولد فإن الله لا يحب الكفري وكذلك أطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مرحلة مربق إذن بعد كل هذا وبعد كل هذا التشابه والتكرار لكولي ثبات وتعالى وأطيع الله وأطيع الرسول أو أطيع الله ورسول على حسب ما بينت في التشابه. ألم يأني لنا أن نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسير على هديه صلى الله عليه وسلم ويطع الرسول فقد أقع الله أتصير إن سرت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون لك الجزاء الأعظم من الله تبارك وتعالى كن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم زنابكم والله غفور رحيم الحسن البصري رحمه الله يقول زعم قوم انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الايه انت بتحب النبي تسير على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في سمته الظاهر وفي باطنه كيف كان صلى الله عليه وسلم في اخلاقه تنخلق القرآن صلى الله عليه وسلم يبدأ علينا أن نكتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء في كل شيء ثم قال الناظر رحمه الله يعني أنا شايف من الكلام كده في شرح الأبيض بيكون جاف كده فنحاول ندخل كده في الوسط يعني إيه تفسير ندخل أي شيء عشان لو معانا في يعني إخوة او احد الرواد الرواد الغرفة معنا حافظ القرآن الكريم نعمل لا يخرب بفائدة ان شاء الله حتى ولا تفسير آية ان شاء الله نعم احسن الله إليكم يبقى انتهينا عند هذا البيت ثم قال رحمه الله في البيت رقم 46 ركزوا معي في البيت رقم 46 يا جماعة والحمد لله يعني الادارة رفعت امانكم وهوت الابيات لكن ايه في البيت معي في النسخة بتاعة 46 موجود عندكم هنا 45 مش مشكلة ان شاء الله خير من ذكر او جاء في النساء جاء في النساء وقال عمر ما بلا قفاء والنحل والمؤمن فيها الرابع ورفض انثى للجميع تابعوا البيتين دولت فيهم ايضا اشكال وتشابه فيهم اشكال وتشابه حيث اشكل فيه مما اشكل فيه بابال العاطف على قوله العاطف قوله تبارك وتعالى من ذاكرا او انسى فقد جاء في اربعة مواضع يبقى من ذكر او انسى جدت في كم مواضع اربع مواضع في القرآن الكريم من ذاكرا او انسى الموضع الاول في سورة ال عمران 195 في حد يكتب معي كده يكتب الأول 195 في قوله عز وجل أني لا أبيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعدكم من بعد آخر صفحة في سورة ال عمران وعلم قوله عمران بلا خفائي في قول النازم وآل عمران إيه بلا خفائي من ذكر أو جاء في النساء وآل عمرنا بلا خفائي يبقى الموضع الأول بترتيب المصحف أني لا أضيعه عمل, عمل عامل منكم من ذكر أو أنص آية 195 من آل عمر والموضع الثاني هو في صورة النساء آية 124 لو معاك الأبيات نسخة مثلا مطبوعة في إذك ممكن بألم تكتب في الهانش كده فوق الآيات. فأصبحت زق الآيات. تبقي أنت عارف إن شاء الله إيه ديت موجودة في في سورة إيه و رقم كام وهكذا. ومن يأمن من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون مكيرا من سورة النساء آية 43. وعلو في أول البيت. من ذكر او جاء في النسائي فالنظم لم يلتزم الترتيب تبعاً للمصحف واما الموضع الثالث الموضع الثالث قوله عز وجل من صورة النحل آية سبعة وتسعين من عاني صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحِيَا مِّنَّهُ حَيَاةً طَيْبَةً والموضع الرابع من سوره غافر سوره ايه اربعين اه اه اه رقم اربعين عفوا رقم اربعين. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنه ولا يرزقون فيها بغير حساب فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب سورة غافر آية رقم أربعين وديو العطف من ذكر أو أنثى جاء في قوله تعالى يا الناس إما خرقناكم من ذكر وأنسى واجعلناكم شعوبا وطبائر سورة الحجرات آية 13 ولم ينبه النظم على ما جاء منه بالتعريف والعطف بالواو الذكر والانثى في ثلاثه مواضع وهي وأنه خلق الزوجين الذكر من نطفات إذا تن النجم أي 45 وكذلك من سورة القيامة فجعل منه الزوجين الذكر 39 والأخير في سورة الليل وَمَنْ خلق الذكر وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لشتى إذن الخلاصه في البيت في البيتين من ذكر أو جاء في النساء وآل عمرانا بلاقفاء والنحل والمؤمن فيها الرابع, فيها الرابع والنحل والمؤمن فيها الرابع ورفظ أنثى للجميع تابعوا جاءت في اربع موادع في ال عمران والنساء وصورة المحلة والموادع الرابع فين صورة المؤمن اللي صورة الايه صورة المؤمن اللي صورة ايه جماعة صورة غافر احسنتم احسنت يا مازي احسنت يا شيخ محمد قمر محمد قمر نعم البيت 48 والبيت 53 من المنظوم 48 والبيت اي من البيت رقم 48 حيث قال النازم وابدا من بعد خالدين في هاد 11 يقينه وابدا وابدا من بعد خالدين فيها ب 11 يقينا يعني خالدين فيها ابدا جت في 11 موضع في القران الكريم خالدين في ابدا رك مره يا جماعه 11 موضع احسنتم 11 موضع ففي النساء لا تعد الاولا وعدد ثلاثا بعده محصلا وفي العقود رابعا قد وقعا بها اخيرا نوره قد ساطعاه ومثله الاول والاخر فيه براءه وهو في الاحزاب اقتفي وثامن في سورة التغابن وفي الطراق تاسع الأماكن وعاشر في الجن والبرية فيها كمال العدة الوفيه الله أكبر يبقى 11 موضع 11 موضع أين هم نأتي لكم بالشرح إن شاء الله بداية من بترقم 48 جاء قوله تبارك وتعالى خارجين فيها أبدا بزيادة أبدا في أحد عشر في أحد عشر موضع المجال الأول من سورة النساء سندخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الله أكبر هذا الموضع الأول مع المؤمنين خالدين فيها أبدا لهم فيها أجواج متهرة يعني مطهرة من الحيض والنفاس أعزاكم هذا في الجنة طبعا من المعلوم أن المؤمنة التقية المتحجبة التالية لكتاب الله وتعمل بما في كتاب الله عز وجل فهي تكون سيدة للحور العين إن شاء الله في الجنة نسأل الله عز وجل أن يرزقكم ذلك يبقى الموضع الأول خالدين فيه أبدا في سورة النساء سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيه أبدا لوم فيها أزواجهم متهرة أيها 57 نسائك اكتبع عنه الموضع الثاني النساء أيضا سندخلهم تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعبد الله حقا ومن أصدق من الله الموضع الثاني أيضا جاء مع خالدين فيها إيه؟ فيها أبدة يعني خارج الجنة فيها أبدة من وجهة تفسير بأقطع خارج الجنة فيها أبدة خارج الجنة فيها أبدة يعني أجمع يعني لا خروج من الجنة لا خروج من الجنة خطيئة أبدية وإن الظراء الآخرة اللي هي إيه اللي هي الحيوان لو كان يعلمون يعني الحياة الحقيقية نعم ده الموضوع الثالث الموضوع الثالث وهو في النساء ولكن سلمكم الله جاء مع أهل النار حيث قال تبارك وتعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا اللهم سلمنا يا رب ذا الثالث جاء إيه جاء مع أهل النار يبقى كده ذكرنا ثلاث موادع من النساء الموضعين الأولانيين سيدخلهم جنات متجر من تحت الأنهار الموضع الثالث سيدخلهم جنات متجر من تحت الأنهار خالدين فالأجد وعد الله حقه اثنين عن الموضع الثالث في النساء جاء مع الكفار قل طريق جهنم الخالدين فيه أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وهو مغير فيما سبقه على خالدين والرابع جاء في سورة المائدة قال تبارك وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم اللهم ارفقنا الجنة ومقرب من قول وعمل يا رب يبقى ذلك الموجع الرابع من سورة المائدة من نهايتها أي رقم 119 الموضع الخامس وهو في سورة التوبة خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم أي رقم 22 الموضع الثالث وأعد لهم جنات تجري تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وعلم الخامس والسابس من قول الناظم والمستوى الأول والآخر في براءة وهما الموضعان الأول والخامس الأخير منها وأما الموضع السابع أنا أعزكم يا زماعة بالله عليكم أي دميل ما شاء الله اترفعت المنظوم بس لا أريد تصغروها شوي ولا إيه الكبير عندك تتابعوا الحمد لله تتابعوا إن شاء الله يعني كل تركيز أكثر إن شاء الله احسن بارك الله فيك ممتاز ما شاء الله ممتاز انا عايز بقى يا جماعة اكتبوا معايا شوف في النهاية عايزين نشوف خالدين فيها ابدا يعني جاءت كم مرة مع المؤمنين وجاءت كم مرة مع مين مع الكفار في ذكر النار اعذكم الله ركزوا معايا الموضع السابع وهو في سورة الاحزاء خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا مع اهل النار ده الموضع الثامن وفي سورة التغابن في الايه التاسعه قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قاردين فيها أبدا وده برضو مع, مين؟ مع المؤمنين الموضع التاسع وهو في سورة الطلاق قال تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا سورة الطلاق أما الموضع العاشر وده برضو مع المؤمنين التاسع مع المؤمنين الموضع العاشر وهو من سورة البري..سورة البريه ليه سورة ايه يا جماعة. سورة البريه ليه سورة ايه. سورة البريه. وفي سورة في القرآن نسمع البريه؟ البينه أحسنتم. أحسنتم. ما شاء الله أحسنتم بارك الله فيكم ممتاز. قوله تبارك وتعالى جزائهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رجى الله عنهم وردوا عنه ذلك لمن خشي ربه واحترس بما ذكر عن غيره لحلف أبدا تبارك في قوله تبارك وتعالى ففي النساء لتعب الله وهي الموضع وما يفعل الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار الخالدين فيها وذلك الفوض العظيم وباق الموضع بحث في, في أبدا واحترل أيضا بقلبه وفي العقود رابعه على العقود لسرة المئذية قد وقع بنا أخيرا عن الموضع الأول منها وهو فأسابهم من الله بما جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المفسنين واحترث بقوله الأول والآخر في براءة بقية المواضع الثاني والثالث والربع من الصورة وهي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خارجين فيها وهي حسبهم من صورة التوب وكذلك وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الخارجين فيها ومساكن طويلة وكذلك أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ولم احترز النازم من الموضع الثاني من الثغار أولئك أصحاب النار خالدين فيها ما فيش أبدا ولا أصحاب مصير من النازم الأول من التبينة إن النازم كفر من أن آل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هن شر البلية وجاء في غير الصور التي ذكرها بحذف أبدا وهذا مذكور في المصحف في, في كلمة الشابهات نعم يبقى الأبيض هاي كلها التي ذكرتونا بداية من قوله وابدا من بعد خالدين فيها بإحدى عشرة يقينا يبقى كان موضع بعد معا مع المؤمنين خالدين فيها ابدا أهل الجنة وكم ارجع النار سلمكم الله خالدين فيها ابدا مين اللي مركز معانا خالدين فيها ابدا كم خلي الناس اللي بتكتب معانا الناس اللي منتظره معانا في احنا قلنا الاولاني اللي في النساء مع أهل الجنة الثاني سوف يدخلون تحت الأنار مع أهل الجنة الثالث مع أهل النار إلا طريق جهنم مخارجين فيها ابدا مين؟ يبقى كده اثنين اثنين جنة واحد نار ها؟ هذا وعمر النفع الصديقين ستقوم أهل الجنة يبقى كده الجنة كده ثلاث الخامس خالدين فيه أبدا إن الله عنده أجمعين ومن الجنة وأحدا من جنات تجري تحت الأنهار الموضع السادس أهم الجنة الموضع السابع خالدين فيه أبدا لا يجدون وليا ولا مسي هذا مع أهم النار الموضع العاشر ومن يعص الله رسله فإن له النار جهنم مع في صورة الجيل مع أهم النار الموضع الحدث عشر في سورة البريه سورة البينة مع اهل الجنة يبقى كم جنة وكام نار كم وكام نار يا جماعة لا حول ولا قوه الا بالله هو كل 11 كل 11 كم بقى وكام نار وهو الحسين هو كلهم 11 خالدين فينا أبدا جات مع أهل المركب مره ومع أهل جنة مره سبعة جنة من سبعة جنة وكم نار لا, لا لا لا لا لا محدش من فائح معنا اللهم مستعد هتزعالوني كده يا جماعه انا عمال لا نفسي بقى مساعدة لا حول ولا قوة الا بالله ثلاثة نار احسنتم ثلاثة نار جميل احسنتم بقول هذا الحب الكفايه ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية وارجو ان يكون الشرح يعني واضح لحضراتكم ان شاء الله وانا يعني بحاول يعني اننا عليكم يعني على قد ما اقدر والله ربنا بارك فيكم نفسكم جميعا يا رب اللهم اجعل القرآن العظيم رضيع قلوبنا ومير صدورنا وجلاء احزاننا وذهابهم همومنا وغمومنا اللهم اجعله لقلوبنا وضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقى منا دواء ولزنظلم وحصر وعن النار المخلصة اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به عند من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصبرين اللهم أتنا في الدنيا حسنا في الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إناما ونورا مهدا ورحمة اللهم ذكرنا منه نسينا وعنمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا أليل وأطراف على وجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين وصلى الله على بي محمد وعلى الله وصحبه وسلم يعني شكرا لكم لحس استماعكم وصدركم وأخس بالتحية طبعا إيه شيخنا أبو الحسين ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه على صبره معنا وأخونا الشيخ محمد قمر المسؤول عن دورات العلمية في الجماعة العالمية ربنا بارك فيه وأحيي الجميع وأحيي الجميع وإن لم أذكركم بأسمائكم ولكني أحييكم جميعا والله وأحبكم في الله أحسن الله إليكم جميعا خلوا بالكم بها جماعة الواجب في واجب في واجب هنغط في واجب هنغط واجب هنغط تعلمنا في نظام التدريس أن لابد يكون في واجب الواجب ايه اللي عليكم يا معا الواجب اللي عليكم ان انا هسأل في اللي اما شرحته من عرض ده كل اللي اما شرحته ده هسأل فيه حفظ ياريت لو نحفظه فبع ونعم انا هسأل هقول مثلا ايه خلينا فيها ابدا جت كم مرة هتقولي 11 تذكر لي بقى التفصيل ثلاثة مثلا مع المؤمنين خرجين فيها ابدا جت مثلا كم مرة خرجين فيها ابدا مع مع الكفار مع الامر جات كم مرة وكذا هسأل برضو مذاكرا او انسا جاءتك مرة يقتلون الانبياء بيت فين الموضع الوحيد جاء فين وهكذا ان شاء الله مذاكرا وحبها لو فيه يعني مكتهدين او مكتهدات كده يفرغوا الشرح يفرغوا الشرح ده هوت وفي ملف فورد والجمعية يستفيد منه ان شاء الله وسلام له معانا كده من شاء الله يعني آآ آآ من نصميم الفوتوشوب الصور الحاجات الجمعية ديت ويسممونا الصور الجميلة اللي فيها من يعني شرح الابيات يبقى في المقدمة كده وتحت الابيات يجب لنا المتشبهات من الايات يعني مثلا ايه زي مثلا من ذكر جاء في النساء وقال عمرنا ايه بلا خفائي والنحل والمؤمن وفيها الرابع ورفضوا انثى للجميع التابعات رجل ذكر البيتين كده فالمقدمة التصميم في الاعلى وتحت التصميم نجد بقى اللي فيها كشاب في على حسب ما شرحت وبينت الحرارات وأي خطأ يا جماعة مني يا ريت إن شاء الله تصوبولي وتنصحوني على الخاص وأجزاكم الله خيرا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته